العقيدة التي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والتي عرفت بالعقيدة الواسطية وسبب تسمية هذه العقيدة بالواسطية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه قدم على شيخ الإسلام من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي يعني على مذهبه رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام قدم علينا يعني ذلك القاضي الواسطي حاجا في طريقه إلى حج بيت الله الحرام وكان هذا القاضي الواسطي من أهل الخير والدين وشكى إلى الشيخ رحمه الله من الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتاري من غلبة الجهل والظلم ودروسي أي محاء الدين والعلم قال وسألني أن أذكب له عقيدة تكون عندة له ولأهل بيته، فاستعفيت من ذلك وقلت قد كتب الناس عقائد متعددة يعني العقيدة تنسب إلى من كتبها وحررها ولكن هذه العقائد في النهاية هي عقيدة واحدة عقيدة أهل السنة والجماعة وإنما تتعدد على حسب مؤلفيها وكاتبيها قال قد كتب الناس عقائد متعددة فخذ بعض عقائد أئمة السنة فلحف السؤال وقال ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت قال فكتبت له هذه العقيدة وأن قاعد بعد العصر وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما قال الشيخ في تلك العقيدة والتي عرفت بالعقيدة الواسطية الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا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 بل يؤمنون يعني أهل السنة والجماعة بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه تعالى ما وصص به نفسه ولا يحرفون الكلم عن وضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته تعالى بصفات خلطه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له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 والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. الشارح رحمه الله تعالى قال ولهذا قال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال الشارح ولهذا أي لأجل كمال كلامه وكلام رسله قال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما ذكر من أصول اعتقاد أهل السنة ولهذا هذا تعليل لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد ولهذا قال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون فهذا تعليم لما تقدم لأن الشايف رحمه الله تعالى قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات فلقه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 من كون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد ولهذا أي لأجل كمال كلامه سبحانه وكمال كلام رسله قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون التسبيح هو التنزيه تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق وقد مر معنا فيما ذكر من شرف لهذه العقيدة التي كتبها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مر معنا أن سبحان هذه التي هي تنزيه لله تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب اسم مصدر اسم مصدر من سبحه المصدر تسبيح سبحه تسبيحا كلمه تكليما سلمه تسليما هذه مصادر اما اذا قلت سبحه سبحان كلمه كلاما سلما سلاما فهذه أسماء مصادر وليست بمصادر وهنا فارق بين اسم المصدر والمصدر المصدر الاسم الدال على الحدث الجاري على فعله ومن هذا التعريف تفهم أن المصدر يشارك الفعل في المعنى فكل من الفعل والمصدر يدل على الحدث كل من الفعل والمصدر يدل على الحدث المصدر يشارك الفعل في حروفه الحروف الموجودة في الفعل توجد أيضا في المصدر بلا نقصان، هذه علامة فارقة بين المصدر واسم المصدر ينفرد الفعل عن المصدر بأن الفعل يدل على الزمن ولا يدل المصدر على الزمن فهذا هو المصدر اسم المصدر هو ما ساوى المصدر في الدلالة فسبحان تساوي تسريحا في الدلالة ولكن المصدر يخالف اسم المصدر بخلو اسم المصدر لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله ومعنى هذا أن اسم المصدر يدل على ما يدل عليه المصدر وهو الحدث وهذا موضع المواسقة بين المصدر واسم المصدر فالمصدر واسم المصدر يدلاني على الحدث والمصدر يشتمل على حروف فعله وأكثر وأما اسم المصدر فتقل حروفه عن حروف الفعل اسم المصدر تقل حروفه عن حروف الفعل وهذا موضع المصارقة بين المصدر واسم المصدر سبحان اسم مصدر كما مر سبحان ربك وهي بمعنى المصدر سبح تسبيحا وسبح سبحان سبحان اسم مصدر لأن الحروف التي في الفعل ليست هي الحروف التي في اسم المصدر وأما سبح تسبيحا فهي هي بعينها مع الزيادة أيضا في الحروف في المصدر والاثنان معا يدلان على الحدث وهو تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به من السبح وهو البعد يعني هذه العيوب والنقائص بعيدة عن الله تبارك وتعالى فهو سبحانه منزه عن كل عيب منزه عن كل نقص سبحانه وتعالى علوا كبير فقوله تعالى سبحان ربك سبحان تنزيه لله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به سبحان ربك أضاف الربوبية إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبحان ربك فأضاف الربوبية إلى محمد خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن هذه ربوبية خاصة الله رب العالمين رب كل شيء وهنا سبحان ربك فهذه الإضافة هي من باب التخصيص والتشريف سبحان ربك فلما فصص بالإضافة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على شرفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باب إضافة من باب إضافة الخالق إلى المخلوق سبحان ربك رب مضاف والكاف التي هي الانفطاب ربك الكاف مضاف إليه فهذا من ذا بإضافة الخالق إلى المخلوق وكلمة رب لم ترد في القرآن إلا مضافة ووردت غير مضافة في السن ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وأما رب غير مضافة فلم ترد في القرآن لم ترد كلمة رب في القرآن إلا مضافة أما في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد وردت غير مضافة وهذا مثال في هذا الحديث السواك مضهرة للثم مرضاك للرب وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم فأمر الركوع فعظموا فيه الرب وإذا كان لفظ رب محلا بأل فإنه لا يطلق إلا على الله عز وجل إذا كان لفظ رب محلا بأل الرب إذا كان محلا بأل فلا يطلق إلا على الله عز وجل قال ابن حجر رحمه الله تعالى والذي يختص بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافة الرب الرب هو الله لا تطلق إلا على الله رب العالم رب يرب العالمين ببره ونوانه أبدا إليهم واصلون وأما مع الإضافة فإنها تكون لغير الله تبارك وتعالى كما تقول رب المال رب الشويهة والبعير رب نقي والسدير ورب الدار وغير ذلك على سبيل الإضافة فهذا جائز مع غير تبارك وتعالى وأما محلم بأل فلا تكون إلا لله عز وجل سبحان ربك رب العزة ربك من باب إضافة الخالق إلى المخلوق رب العزة من باب إضافة الموصوف إلى الصفة رب العزة فرب الموصوف بالعزة مضافة إلى الصفة وهي العزة رب العزة فهذا من باب إضافة الموصوف إلى الصفة ومن المعروف أن كل مربوب مخلوق وهنا قال رب العزة وعزة الله غير مخلوق هو رب العزة معلوم أن كل مربوب فهو مخلوق إذا كانت العزة مربوبة فهي مخلوقة رب العزة سبحان ربك رب العزة من باب إضافة الموصوف إلى الصفة عزة الله عز وجل غير مخلوق لأنها من صفاته فتقول هذه من باب إضافة الموصوف إلى الصفة وعلى هذا فرب العزة معناها صاحب العزة كما يقال رب الدار أي صاحب الدار فليست هذه على ما يفهم من ظاهر المبض بدءا تلبيسا وتدليسا فيقال رب العزة إذن العزة مربوبة يا صفة من صفات الله تبارك وتعالى ولا يمكن أن تكون مربوبة فما هو الرد على هذا الإشكال تقول هذا من باب إضافة الموصوف إلى الصفة من باب إضافة الموصوف إلى الصفة وعلى هذا فرب العزة أي صاحب العزة كما يقال رب الدار وصاحب الدار سبحان ربك رب العزة عما يصفون يعني عما يصفه به المشركون لأن المشركين يصفون الله تبارك تعالى بصفات, بصفات عيب ونقص فنزه الله رب العالمين نفسه المقدسة عما يصفه به المشركون من صفات النقص والعيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سلام على المرسلين أي سلام على الرسل سلام من السلام بمعنى التحية أو من السلامة من المكان إما أن تكون من السلام سلام على المرسلين أي تحية على المرسلين من السلام بمعنى التحية أو من السلامة بمعنى الخلوص والبراءة من المكان وسلام على المرسلين أي على الرسل والحمد لله رب العالمين العالمين جمع عالم وهو كل من سوى الله تبارك وتعالى وهو ملحق بجمع المذكر السام والحمد لله رب العالمين حمد الله تبارك وتعالى نفسه بعد أن زهها فأتى بالتنزيه أولا سبحان ربك ثم أتى بالحمد آخرا فحمد نفسه تبارك وتعالى بعد أن زهها لأن في الحمد كمال الصفات. وفي التسبيح تنزيهم من العيوب فنزه نفسه تبارك وتعالى عن المعائب والنقائص سبحان ربك ثم أتى بالحمد وفيه كمال الصفات فجمع في الآيات بين التنزيه عن العيوب بالتسبيح وإثبات الكمال بالحمد ولابد من التخلية قبل التحلية كما يقولون فالنفي والإثبات فنفى ما لا يليق بذاته لما ذكر التسبيح وهو التنزيح عن النقائص والعيوب وذكر الحمد وفيه الاتصاف بكمال الصفات فلما كان التسبيح يتضمن التنزيح من النقص والتبرئة منه بدلالة المطابقة سبحانه ربك ويستلزم الكمال أيضا كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال بالمطابقة ويستلزم التنزيه من النقص فقرن بينهما في هذا الموضوع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فأتى بالتسبيح وهو يتضمن التنزيه من النقص والتبرئة منه بدلالة المطابقة إذا تضمن ذلك ودل عليه على سبيل المطابقة يعني البراءة من العيوب والنقائص فقد استلزم الوصف بالكمال وكذلك الحمد إذا دل بالمطابقة على الوصف بالصفات الكمال فإنه يستلزم البراءة والتنزيهة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 وهو فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما طالوه من النقص والعيب واضح معنى هذا واضح فهو سبحانه ينزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد وينزه نفسه عما طالوه من الوصف بالنقائص والعيوب ثم يسلم على رسله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك للإشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة نقص وعيب فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقالهم وأفعالهم من كل عيب كذلك فلا يكذبون على الله ولا يشركون بالله ولا يغشون أممهم ولا يقولون على الله إلا الحق فالآية تتضمن أنواع التوحيد الثلاث سبحان ربك رب العزة عما يصفون تتضمن أنواع التوحيد الثلاث فإن الحمد يتضمن إثبات مدح المحمود بصفات كماله والعوت جلاله مع محبته ورضعا والخضوع له ومن المعلوم أن فاقد الصفات الكاملة لا يكون إلها ولا مدبرا ولا محمودا فدلت على أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وبقي أن يقال: وحمد نفسه لكمال صفاته بالنسبة لنفسه وبالنسبة لرسله فإنه سبحانه محمود على كمال صفاته وعلى إرسال رسله لما في ذلك من رحمة الخلق والإحسان إليه قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسما فيما وصف يعني من الصفات وسما فذكر الأسماء الحسنى فيما وصف وسم به نفسه بين النفي والإثبات فجمع سبحانه فيما وصف وسما به نفسه تبارك وتعالى بين النفي والإثبات قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في فدمرية، فطريقة أهل السنة تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي المماثلة للمخلوقات، فهذا مهم جدا هذه طريقة أهل السنة في باب الأسماء والصفات تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي المماثلة للمخلوقات، إثبات بلا تشبيه. وتنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشديه والتمثيل وفي قوله تبارك وتعالى وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل هذه طريقة المرسلين. أن الله رب العالمين أرسل رسلاً بإثبات مفصل، بإثبات مفصل ونفي مجمل، بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتو لله تبارك وتعالى الصفات على وجه التفصيل، أثبتو الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يليق به. من التشبيه والتمثيل فطريقة أهل السنة وهو ما بعث الله رب العالمين به المرسلين إثبات مفصل ونفي مجمل إثبات مفصل ونفي مجمل وطريقة أهل السنة تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي المماثلة للمخلوقات إثباته الأسماء والصفات ونفي المماثلة للمخلوقات وهو ما دل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فقال شيء الإسلام رحمه الله تعالى وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسما به نفسه بين النفي والإثبات هذا بيان للم هذه الذي قرره الله في كتابه لإثبات أسمائه والصفاته هو المنهج الذي يجب أن يسير عليه المؤمنون في هذا الباب المهم وهو أن يعتقد المسلم الذي يريد السلامة والنجاة أن الله سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات قال شارح رحمه الله تعالى بين المؤلف رحمه الله في هذه الجملة أن الله تعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات وذلك لأن تمام الكمال لا يكون إلا بثبوت صفات الكمال وانتفاء ما يضادها من صفات النقص. لابد من انتفاء ما يضاد صفات الكمال من صفات النقص فأفاد المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الصفات قسمان: صفات مثبتة وصفات منفي الصفات المثبتة تسمى عند أهل السنة الصفات الثبوتية الصفات الثبوتية وصفات المنفية يسمونها أحيانا بالصفات السلبية فصفات الرب جل وعلا فسمان صفات ثبوتية وصفات سلبية أو صفات منفية وإن قلت سلبية فهو من السلب وهو النفي، ولا حرج من أن نسميها سلبية وإن كان بعض الناس فقطت في هذا وقال لا نسميها سلبية بل نقول من ولكن كما يذهب إلى ذلك الشارح رحمه الله تعالى ما دام السلب في اللغة بمعنى النفي فالاختلاف في اللفظ لا يضر ولا مشاه في الاصطلاح ولكن كلما كان الاصطلاح موافقا للغة الكتاب أو للغة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أفضل بلا خلاف ولا نزاع فكلما كان موافقا للفظ الكتاب أو للفظ السنة كان ذلك أفضل بما لا يمكن أن يدفع أبدا عندما نأتي بغير ما وافق الكتاب والسنة فالصفات الرب تبارك وتعالى صفات ثبوتية وصفات منفية أو صفات سلبية مثبته ومنفية صفات ربنا تبارك وتعالى وعلينا أن نعلم بدءا أن كل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه ولكن هذا ليس على إطلاق فهذه مقولة شائعة عند القوم يقولون كل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه فالتغرق هذه بظاهرها حتى تقول إنها على إطلاقها وليست كذلك لماذا؟ لأن هناك أشياء هي نقص في حق المخلوق وهي كمال في حق الخالق مثل ماذا؟ مثل الكبرياء مثل العظمة هذه نقص في حق المخلوق فهل يتنزه الله تبارك وتعالى عن ذلك هي كمال في حق الخالق وإذا فقولهم كل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق حق وأولا بالتنزه عن ليست على إطلاقه فتنبه إذا طلب منك المثال تقول لأن المخلوق يكون نقصا في حقه أن يتصف بالكبرياء أو بالعظمة ولكن هذا كمال في حق الخالق العظيم المعروف عند أهل السنة والجماعة أن كل كمال أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وعليه وسلم فإن أهل السنة أثبتوه لله رب العالمين كل كمال أثبته الله رب العالمين لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أثبتوه وكل نقص نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نفوه وما سكت عنه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم سكته عنه لأن الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم فما سكت الله تبارك وتعالى عنه سكت عنه أهل السنة لله تبارك وتعالى من صفات الكمال ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ونفاه عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه الله تعالى وسكت عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سكت عن لماذا أن الله رب العالمين يقول ولا تقف ما ليس لك به علم وهذا الباب توقيفي محط في الأسماء والصفات يعني لا يسمى الله تبارك وتعالى إلا بما سما به نفسه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يوصف الله تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفات الله عز وجل قسمان صفات مثبتة وصفات منفي المثبتة كل ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه وكلها صفات كما الصفات المثبتة هي ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه وكلها صفات كما ليس فيها نقص بوجه من الوجوه صفات الله عز وجل ثبوتية وسلبية أو مثبتة وممتية والمعنى واحد المثبته كل ما أثبته الله لنفسه وكل ما أثبته الله لنفسه فهي صفات كمان ليس فيها نقص بوجه من الوجوه ومن كمالها أنه لا يمكن أن يكون ما أثبته دالا على التمثيل فإذا أثبت لنفسه صفة الاستواء على العرش فهي صفة كمان ومن كمال اتصافه باستوائه على عرشه ألا يدل ذلك الوصف على التمثيل لكمال الصفة لكمال الوصف لأن المماثلة للمخلوق نقص فكيف تكون كمالا وهي تدل على نقص حاشا لا يمكن لأنها تدل على الكمال كل ما أثبته الله رب العالمين لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فهو صفات كمال ومن الدلالة على الكمال أنها لا تكون أبدا دالة على التمثيل لأن تمثيل وتشبيه الخالق بالمخلوق نقص فكيف تدل على النقص وهي لا تدل إلا على الكمال وهي صفات كمال ولا يمكن أن يكون فيها نقص بوجه من الوجوه إذا فهمنا هذه القاعدة عرفنا ضلال أهل التحريف الذين زعموا أن الصفات المثبتة تستلزم التمثيل ثم أخذوا ينفونها فرارا من التمثيل فضلوا أولا إذ جعلوا ما دلت عليه صفات ربنا تبارك وتعالى ينطوي على النقص ويفيد عندهم التشبيه والتمثيل فأرادوا أن يفروا من ذلك فوقعوا في التأويل والتعطيل فكانوا كالذي يحتمي من الرمضاء بالنار وجمعوا السوأتين معا وأما هذه القاعدة إذا ما أخذت بها والتزمتها وقاق الله رب العالمين من التحريف ومن التأويل والتعطيل والتشبيه والتجسيم والتكييف والتمثيل مثال ذلك فيما قالوا أي فيما قاله أهل التحريف لو أثبتنا لله وجها لزم أن يكون مماثلا لأوجه المخلوقين قالوا يعني أهل التحريف لو أثبتنا لله وجها لزم أن يكون مماثلا لأوجه المخلوقين وحين يجب تأويل معناه إلى معنى آخر لا إلى الوجه الحقيقي وقاعدة أهل السلة في هذه الأمور والصفات أنهم يثبتون المعنى فيثبتون لله تبارك وتعالى صفة الوجه وصفة اليدين وصفة الاستواء وصفة النجوم وصفة الضحك وغير ذلك من الصفات ولكن يقولون نثبت المعنى ونفوض الكيفية فالمعنى ثابت مثبت وأما الكيفية فمفوضة إلى الله رب العالم هذه قاعدة أهل السنة السواء معلوم معلوم المعنى الكيف مجهول السؤال عنه بضع ثم أمر بإخراجه مالك رحمة الله عليه وأما هؤلاء فيقولون لو أثبتنا لله وجها كما أثبت لنفسه يقولون لو أثبتنا لله وجها لزم أن يكون مماثلا لأوجه المخلوقين وحينئذ يجب تأويل معناه إلى معنى آخر لا إلى الوجه الحقيقي المثبت في كلام الله تبارك وتعالى وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيقال لهم كل ما أثبت الله لنفسه من الصفات فهو صفة كما ولا يمكن أبداً أن يكون فيما أثبته الله لنفسه من الصفات نقص ولو أفاد الوصف بالوجه وهو ما أثبته الله رب العالمين لنفسه من صفة لو أفاد ذلك مماثلة أو مشابهة المخلوقين لافاد لا نقص ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكون فيما أثبت الله لنفسه من الصفات نقص أبدا وحينئذ ق تعمل هذه القاعدة عند فهمها في الرد على أولئك المحرفين المخرفين ولكن إذا قال قائلنا هل الصفات توقيفية كالأسماء اسم الله تبارك وتعالى توقيفية يعني نتوقف فيها عند حدود ما سمى الله به نفسه في كتابه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الثابتة توقيفية ليس للخلق أن يسموا الرب جل وعلا بأسماء يخترعونها أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية هل الأسماء والصفات في هذا الباب على اتفاق بمعنى أن الصفات توقيفية الأسماء أيضا أم ذلك خاص بالأسماء وحدها هل يصح لنا أن نصف الله تبارك وتعالى بشيء لم يصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والجواب أن نقول إن الصفات توقيفية على المشهور عند أهل العلم كالأسماء فلا تصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه ولكن باب الصفات أوسع من باب الأسماء باب الصفات أوسع من باب الأسماء لماذا؟ لأن كل اسم متضمن لصفة كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة متضمن لصفة يدل عليه. فإذا الصفات لهذا التضمن على قدر الأسماء، ولكنها تزيد، لأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعال الله تبارك وتعالى لا تنتهي، لا نهاية لها، كما أن أقواله تعالى لا نهاية لها. إذا هنالك من الصفات ما يتعلق بالأفعال، وأفعاله تعالى لا نهاية لها، فالصفات تساوي في العدد. الأسماء بدأ لأن كل اسم يتضمن صفة الغفور يتضمن المغفرة الحي يتضمن الحياة المحي يتضمن الإحياء كل اسم يتضمن صفة فالصفات على قدر الأسماء بدأ ثم تزيد الصفات على الأسماء لأن من هذه الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعال الله تعالى لا منتهى لها كما أن أقواله تعالى لا نهاية له ولا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل عليه الكتاب والسنة ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوج كيف يدل الكتاب وكيف تدل السنة على صفات الرب جل وعلا لدلالة الكتاب والسنة على صفات ربنا تبارك وتعالى ثلاثة أوجه التصريح بالصفة أو تضمن الاسم لها التصريح بالصفة والتضمن الذي يكون في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الثابتة للصفات كما مر المثال وأيضا التصريح بفعل أو وصف يدل على الصفة كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والدنو عشية عرفة فهذه كلها يدل عليها التصريح بالفعل أو الوصف فإذا الصفة التوقيفية فلا تصف ربك تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ولا تسمي الله تبارك وتعالى باسم تشتقه من صفة من الصفات الفعلية مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا فتقول الجائي ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل تقول الناسل لا يجوز وإنما تثبت لله تبارك وتعالى الصفه تقول صفة النزول للرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ثلث الأخير من الليل لا تقول المستوي لأنه سبحانه وتعالى استوى على عرشه ولكن تقول لله تبارك وتعالى صفة الاستواء على العرش ولكن لا تشتق من هذا الوصف اسما تسمي به الله تبارك وتعالى الأسماء التوقيفية والصفات توقيفية كما هو الصحيح الثابت الراجع عند أهل العلم رحمة الله عليه الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام صفة كمال مطلق وهذه ثابتة لله عز وجل وكذلك صفة كمال مقيد لا يوصف الله تبارك وتعالى بها على الإطلاق إلا مقيدا وصفة نقص مطلق فهذه ينزه الله رب العالمين عنه فالصفات تنقسم إلى ثلاثة أقصى صفة كمال مطلق وصفة كمال مقير وصفة نقص مطلق أما صفة الكمال على الإطلاق صفة كمال على الإطلاق فهذه ثابتة لله عز وجل فكل صفة كمال على الإطلاق فهي ثابتة لله عز وجل التكلم وأنه تعالى فعال لما يريد وأنه تبارك وتعالى القادر القدير المقتدر ونحو ذلك فهذه صفة كمال على الإطلاق فهي ثابتة لله عز وجل صفة الكمال بقيد صفة كمال بقيد كمال مقيد فهذه لا يوصف الله بها على الإطلاق إلا مقيدة مثل الماك الخداع، الاستهزاء هذه صفة كمال بقيد فلا يجوز مطلقا أن يوصف الله تبارك وتعالى هكذا من غير تقييد فهذه صفة كمال مقيد لا يوصف الله بها على الإطلاق إلا مقيدة، فلا يقال صفة المكر لله أو صفة الخداع والاستهزاء وما أشبه ذلك فهذه صفات كمال مقيد إذا كانت في مقابلة من يفعلون ذلك إذا كانت في مقابلة من يفعلون ذلك لأنها حينئذ تكون كمالا يخادعون الله وهو خادعهم فإذا جاء الوصف بالخداع في مقابلة خداعهم كان كمالا ولكن لا يوصف الله تبارك وتعالى بها على الأثماق إلا مقيدة لأنها لا تكون صفة كمال إلا بقيد وكذلك الاستهزاء أو الخادع تقيد فتقول ماكر بالماكرين مستهزئ بالمنافقين خادع للمنافقين كائد للكافرين فتقيدها لأنها لم تأتي إلا مقيدة هذا مهم جدا لأنك تقول إننا إذا نظرنا في كلام ربنا تبارك وتعالى وجدنا أن الله تبارك وتعالى يثبت لنفسه صفة الاستهزاء الله يستهزئ به فيقول إن الله تبارك وتعالى له صفة الاستهزاء لا لابد أن تأتي بها مقيدة كما وردت مقيدة يستهزئ بهم بمن؟ بالمنافقين فإذا هو مستهزئ بالمنافقين كائد للكافرين خادع إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم خادع من؟ خادع المنافقين فتاتي بها مخيدة لا تقول الخادع هكذا بإطلاق وإنما خادع للمنافقين فصفة الكمال بطي لا يوصف الله بها على الإطلاق إلا مقيدة كالمكر والخداع والاستهزاء. صفة النقص على الإطلاق هذه لا يوصف الله بها بأي حال من الأحوال كالعاجز والخائن والأعمى والأصم لأنها نقص على الإطلاق فلا يوصف الله بها وانظر إلى الفرق بين خادع وخائن لأن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بأنه خادع للمنافقين خادع للمنافقين ولم يصف نفسه جل وعلا سبحانه وتقدس بالخيانة في مقابل خيانتهم فقال الله جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم فأثبت تبارك وتعالى خداعه لمن خادعه فهو قاضع للمنافقين لكن قال في الخيانة وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن من ولم يقل فخان لماذا لأن الخيانة إنما هي خداع في مقام الاتمام والخداع في مقام الاتمام نقص الخيانة خداع في مقام الاتمام يخون الأمانة يؤتمن فيخدع ويخون فالخيانة خداع في مقام الاعتمان والخداع في مقام الاعتمان نقص والله جل وعلا منزه عن كل عيب ونقص وهذا ليس فيه مدح أبدا ولذلك لم يصف به تبارك وتعالى نفسه وإنما في الخداع أثبت الخداع للمنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم فهو خادع للمنافقين فأثبت هذا وأما في مقابلة خيانتهم لم يذكر الخيانة لأن الخيانة إنما هي خداع في مقام الإثمان والخداع في مقام الإثماني نقص. وهذا لا يمكن أن يوصف به الله تبارك وتعالى إذ هو سبحانه منزه عن كل عيب ونقص ولذلك وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل يخادعون الله وهو خادعهم فهل سار الأمر هنا كما سار هنالك حاشا وكل فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم ولم يقل فخانهم إذن صفات النقص منفية عن الله تبارك وتعالى مطلقة الصفات تنقسم إلى ثلاثة أكسان صفة كمال مطلق وهذه يصف الله تبارك وتعالى بها على الإطلاق. صفة كمال مقيد فهذه لا يصف الله تبارك وتعالى بها إلا بقيد صفة نقص مطلق هذه لا يصف الله تبارك وتعالى بها أبدا لأنه ليس فيها مدعم بحالك صفات النقص منفية عن الله تبارك وتعالى مطلق الصفات المأخوذة من الأسماء هي كمال بكل حال ويكون الله تبارك وتعالى قد اتصف بمدلولها السامع صفة كمال دل عليها اسمه تعالى السميع فكل اسم متضمن لصفة السميع يتضمن صفة السمع. لابد أن تكون صفة كمال فسمع صفة كمال دل عليها اسمه السميع كل صفة دلت عليها الأسماء الحسنى فهي صفة كمال مثبتة لله على سبيل الإطلاق لأن ما دل عليه الاسم من الصفة لا يكون إلا كمال ما دل عليه الاسم من الأسماء الحسنى من الصفات لابد أن يكون كمالا فيتصف الله تبارك وتعالى بما تضمنته الأسماء الحسنى من الصفات على سبيل الإطلاق وهذه تجعل قسما منفصلا ليس فيها تفصيل غيرها تنقسم إلى الثلاثة الأقسام التي سلف ذكرها ليس فيها تفصيل لا تكون إلا بالغة من الحسن أعلى هي مثبتة على سبيل الإطلاق لله هذه لا تبحث وأما ما يكون صفة كمال مطلق وصفة كمال بقيد وصفة نقص المطلق فيه التفصيل هذه لا تفصيل فيه مثل ما قال المحدثون إن المتواتر ليس داخلا في البحث في نطاق المصطلح لماذا؟ لأن المصطلح إنما تجري قواعده على إثبات ما هو ثابت ونفه ما هو دخيل وهذا كله ثابت المتواتر المتواتر قسم المتواتر هذا ليس من باب مصطلح الحديث أصلا لأنه لا بحث فيه هذا ثابت وأما المصطلح فيبحث في الأسانيد والمتون لإثبات ما هو ثابت وتزييف ما هو زائف وهذا ثابت فهذا بمعزل وكذلك ما دلت عليه الأسماء الحسنى من الصفات هذا بمعزل وقسم برأسه لا بحث فيه ليس فيه تفصيل وأما غير ما دلت عليه الأسماء الحسنى من الصفات فإنه ينقسم إلى الثلاثة الأقسام التي سلف ذكرها ولهذا لم يسمي الله تعالى نفسه بالمتكلم مع أنه يتكلم لأن الكلام قد يكون خيرا وقد يكون شررا وقد لا يكون خيرا ولا شررا الكلام قد يكون خيرا وقد يكون شرا وقد يكون لغوا لا خيرا ولا شرا. الشر لا ينسب إلى الله واللغو كذلك لا ينسب إلى الله لأن اللغو سفى لماذا؟ لأن الإنسان إذا تكلم بما لا له ولا عليه كان مضيعا لرأس ماله وهو عمره وكان يمكن بدلا أن يأتي بما لا له ولا عليه أن يأتي بما له فهذا مثله كمثل الذي يسير في الطريق فيجد درة وبعرة فيأخذ البعرة ويبع الدرة هذا سفيه فالذي يتكلم بما لا له ولا عليه وقد استوى طرفاه فهذا إنما أتى بالسفر وتكلم باللغو والله عز وجل منزه أن ينسب إليه اللغو ومنزه أن ينسب إليه الشر والخير ينسب إليه ولهذا لم يسمي نفسه تبارك وتعالى بالمتكلم مع أنه يتكلم جل وعلا لماذا؟ لأن الكلام قد يكون خيراً وقد يكون شراً وقد يكون لغواً لا خيراً ولا شرا فلم يسمي نفسه تبارك وتعالى بالمتكلم ولكن له صفة الكلام له صفة الكلام لأن الأسماء كما وصفها الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فليس فيها أي شيء من النقص ولهذا جاءت باسم التفضيل المطلق ولله الأسماء الحسنى يعني التي لا أحسن منها، التي بلغت في الحسن المنتهى وزياد إذا قال قائل فهمنا الصفات وأقسامها فما هو الطريق لإثبات الصفة ما دمنا نقول إن الصفات توقيفية هناك عدة طرق لإثبات الصفة. الطريق الأول دلالة الأسماء عليه كما مر لأن كل اسم فهو متضمن لصفة ولهذا مر إن كل اسم من أسماء الله تعالى دال على ذاته ودال على الصفة التي اشتق منه وهو من حيث الدلالة على الذات تكون جميع الأسماء مترادفة فمن حيث الدلالة على الذات الرحمن هي الرحيم هي السميع هي البصير هي العليم هي اللطيف هي الحكيم هي الخبير من حيث الدلالة على الذات لأنها جميعها تدل على ذات واحدة فمن حيث الدلالة على الذات تكون مترادفة وأما من حيث ما دلت عليه من صفة فإنها تكون متباينا إن دل عليه اسم الله تبارك وتعالى السميع سوى ما دل عليه اسمه تعالى البصير سوى ما دل عليه اسمه تعالى اللطيف واسمه تعالى الخبير واسمه تعالى العليم فمن حيث ما دلت عليه الأسماء الحسنى هي متباينة ومن حيث الدلالة على الذات هي مترادفة تدل على ذات واحدة وهي ذات ربنا جل وعلا فالطريق الأول لإثبات الصفه دلالة الأسماء عليه. أن كل اسم فهو متضمن لصفه كل اسم من أسماء الله تعالى دال على ذاته وعلى الصفة التي اشتق منها طريق الثاني أن ينص على الصفة مثل الوجه واليدين طريق الثالث أن تؤخذ من الفعل أن تؤخذ من الفعل فيوصف الله تبارك وتعالى بأنه المتكلم أخذناها من قوله تعالى وكلم الله موسى التكليم هذه طرق التي تثبت الصفة فالصفة عام من الأسماء لأن كل اسم متضمن لصفة وليس كل صفة متضمنة لسم ليس كل صفة تتضمن اسما فصفة النزول لا تتضمن اسم النازل وكذلك صفة الاستواء على العرف لا تتضمن صفة المستوي وأما كل اسم فهو متضمن لصفة وإذن فهذه الصفات لربنا تبارك وتعالى عم من الأسماء